إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل إن اجتمعت الإنس والجن على يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ضَهِيرًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلْنَاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَسْلٍ فَأَذَى أَكْثَرُ النَّاسِ إلَّا كُثُورًا فَقَالُوا لن مِنَ الَّكَ حَتَّى تَسْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَمْدُوعَ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ عِنْبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ قِلَالَهَا تَسْبِيرًا